ما لن أخي عد إلى مولاك ضيعت عمرك في الذنوب كفاك ما لي أراك عن العبادة عازفاً أجرت وتدينك واتبعت هراك دع عنك هذا فالحيات كما ترى شغل وأعباء وما أدراك والسعي من أجل الحياة تذكر ذاك ليس الصراع على الحياة عبادة, عبادة مهلا لقد أخطأت في مسعاك بل إنما الدنيا متاع زائل, زائل لما جمعت وعيشها أغراك أهوى الحياة كما أتتني هكذا أنا ليس يشقني الذي أشقاك صواب هداك أيم كنت أحبه لك يا, لك يا أخي؟ لو كنت تدري من فناع عطفاك إني لا يحزنني وأكثره أن أرى. التي قد طالما أوقفتني من أجلها وكفاك أولم تجد في الكون غيري عاصيا دعني وشأني وانطلق لهدا الذي من فضله أغنىك وبه عصيت الله في عليائه كن منصفا في مال من أعطاك لكن هذا المال ربح تجارتي الذي ادركته إدراك ما وأنا ببيتي جالس بل عشت من هنا وهناك يوما مريضا مبتلا لا تستطيع حراكك، وقذ الطبيب أمام طببك عاجزا فمن الذي غير الإله شفاك؟ لا بد للإنسان من مرض وما. يغزو الحياة ولم يجد أشواك والناس في مرض تعيش وصحة إن الجميع معرضون لذا تدور في فلك الحياة مؤملا وغدا سترحل تاركا دنياك تختر لنا سكا بعد موتك منزلا فهي الحياة وهي هيات اذا وعدتناك لن أخي لن أخي بالله قاتل من دني. إني غريق غريق غريق إليك خاكا. أريني طريق طريق الله خير. أهلا أخي بالله قد آلمتني إني غريق خذ إليك أخاك أرني طريق الله خذ بيدي إلى بر النجاة ومد لي يمناك